ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يوم إذى يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم ممدودا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 كر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وفسر، ثم أدبر واستكبر. 118. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 119. إن هذا إلا قول البشر 110. سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر 113. للبشر عليه تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاكَه وما جعلنا عدَّة جب إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب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 117. كل نفس بما كسبت رهينة 118. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر